ما الرسول هاكذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدل قوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه مَا لنا عابدون